فقالوا, فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا و ت ل و ا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 أ ص ح ا ب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة إ ل ا ب إ ذ ن الله ومن يؤمن بالله يهد ي قلبه والله بكل شيء عليم م ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم والله وأطيع وأطيعوا وأطيعوا الرسول فإن يهدي شيء ي بالله قلبه بكل الله ل ت ت ف إ ن م ا على ر س و ل ن ا ا ل ب ل ا غ ا ل م ب ي ن ا للعلوم ه إله إلا هو لا إلا و الله ف ي ت ك ل ل ا ؤ م ن ن و ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا إن من أزواجكم أ و و ل ا د ك م عدوا لكم ف ح ذ ر و ه م وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الله م و م و ع ه ا م و ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا د ي ه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 و ف ض ي ه الدكتور محمد راتب النابلسي